وهذا سائل يقول بعد دفن الميت ما حكم رفع اليدين بالدعاء واستقبال ا ل ق ب ل ة و إ ل ق ا ء ا ل م و ا ئ ظ أ م ا الدعاء للميت ب ا ل م غ ف ر ة بعد دفنه ورفع اليدين في ذلك هذا س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا ل أ خ ي ك م و ا س أ ل و ا له التثبيت ف إ ن ه ا ل آ ن ي س أ ل وبعد ما ي ف ر ق من دفنه يقوم المسلمون على قبره ويدعون الله له ولهذا قال الله جل وعلا في المنافقين ولا تقم على قبره فدل على أ ن المؤمن يقام على قبره بعد الدفن ويدعى له ب ا ل م غ ف ر ة والتثبيت عند سؤال الملكين و أ م ا الموعظه فهذا لم يرد إ ل ا م ر ة و ا ح د ة لسبب وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجد القبر لم ينته ي إ ع د ا د ه فجلس وجلس حوله أ ص ح ا ب ه فوعظهم وذكره أ م ا ا ل م د ا و م ة على هذا فليس س ن ة ولم يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعله م ر ة لسبب إ ذ ا وجد مثل هذا السبب فلا ب س نعم